أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت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 والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قُوَّةٍ عند ذي العرش مكين مطاعن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 اذكُلِّ العالمين لمن شاء منكم أيُّ يستقيم وما تشاء.